يقول يا وجودي واتوجاد مع هذا الحزين ويا وجودي من هو الوجد لا ذا هواه وجد من يقبل بوجهه على الظرف المتين دون وجهه يبذل الطيب والظرف يعصاه وجد من يقبل بوجهه على الظرف المتين دون وجهه يبذل الطيب والظرف يعصاه وجود اللي في له على الدنيا عويل من كسر من ضي ملايام والوقت <تصفيق> أو وجود اللي في قدلها على الدنيا عوين منكسر من ضيمة الأيام والوقتي حداه ضاع ما بين الأمانية وميلات السنين طاح من غدرة رفيقه وزلاته اخوياها الصداقه بيت عز تحت سقفها اثنين اثنين الكل منهم تعب حتى بناها الرفيق اللي يعطي لازم الخوه يبين يعطي الوافي يحبوقه ويتمح لها خطاها الرفيق يجاوب الصوت ويمد اليمين ما يرد الكفة للهول ويشفها ابعطاها الرفيق يضد ضد الرفيق ولا سمعته سمعتها لجاب والناس طاريها ونباه وانت ياللي كنت حسبك جنابنا ما يلينه وشتبه بطويك ترميه وجباله السراه كنت عزك ضد ندي وخير الله وذكر كل يوم وقفت تبيل لي كنت عزك ضد ندي وخير الواقلين وذرك لي وموقف تبيل لي رداها الكلاب الكلاب والأسط موطنها عرين والرجال الجال والبنت تسترها عباه تنتهي كل الشكوك القوية بليقين وينتهي كفر الاوادم بعد فرض الصلاة فوق ضربات الزمن خدت منك ضربتين ضربتين كونت كل نكسات الحياة يا غريقي لا تعذر ترى عذرك سميت ألو بي في العذر ما يبغى وصالك